قل إن النصر ومن نفس la taxbah, ومن minne da' uatilla, alaik, brahmi tulla i warkat. al al Muhammad Ali, ala Ali. Osahabet, hi, taslim. الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيد الرضا وأستمد لطفه فيما قضى المعان من أعانه الله والموفق من وفقه الله والمسدد من سدده الله والمخذول من وكله الله إلى نفسه اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرف عين العبد أحقر من أن يتكلم عن عظمة رب العالمين العبد أضعف وأصر من أن ينصف الله عز وجل في أي وصف له سبحانه وتعالى وأو يثني على الله عز وجل بأي ثناء هو سبحانه كما أثنى على نفسه لا أحد يبلغ مدحه جل في علا، لا أحد يبلغ عدد نعمه فكيف يبلغ شكرها وإن تعدوا نعمة الله عد ليس أجتهاد في شكرها هذا بعيد جدا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا إن الإنسان الأظلوم كفار فكلمة عظيمة وكلمة قوية أن يعطى الإنسان مجال أن يتكلم عن عظمة الذي خلقه وأنطق لسانه وحرك أركانه وأجرى أنفاسه والله لا يعين على هذا إلا الله عز وجل فأسأله الإعانة سبحانه وتعالى وإلا عن ماذا عن خلق الإنسان إذا كان من الناس من تذهب حياته ويشيب رأسه ويحدود بظهره كله عشان يتخصص في العين فقط ثم تأتي حالات تفجعها من نوم وما يقدر يسوي فيها شيء ويبدأ يكلم الأهل المريض أنه سوينا اللي علينا بعد ثلاثين سنة ومرض من أمراض العين يا جماعة والله العظيم الناس أضعف ما يتصور بعضهم عن بعض لكن قول الله سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم ما قالوا في الأرض آيات للناس ولا قال للمسلمين اختاروا طائفا من خلقه سبحانه والله يقدر ما يشاء لمن يشاء ويختص من يشاء سبحانه برحمته وفي الأرض آيات للموقنين وفي ما قال أفلا ما هي ماهب وحروف نقراها ولا أفلا تحفظون ما شيء يحفظ شيء ولغة لا تترجمها إلا القلوب ثم تنكسر بين يدي علام الغيوب سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون ما قال أفلا تنظرون نشوف كل شيء لكن إذا أبصرت وأراد الله عز وجل بالعبد خير وبصرة يتحرك قلبه حتى لو كان أعمى فإنا لا تعمل أبصار ولكن ولكن تعمل القلوب التي في الصدور قدم هذا الكأس ووضع من سخره هأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجة والله ما تذوق ولا طعم شربت ماء في حياتك يقول الله لو نشاء فله الحمد كله هذه اليد تحركت يوم أردت أن أحركها بمجرد أني نويت أتحرك المخ أخذ ترجم ماذا تريد؟ أريد أن أرفع الكأس المخ بدأ يحدد العضلات ما تحركت رجلي ولا تحركت الدلساط لأن الله عز وجل سخر هذا المخ أن يخدمني وإذا أراد أن يحرمني أو أي أحد منها فعل ولا يسأل عما يفعلهم يسألون حدد العضلات سبحانه وتعالى التي تخدمني في رفعتها الكاس فانقبضت وصلت له الكاس الأربطة انشدت فقبض الكاس رفعتها إلى المكان اللي أريد أن فيه هذه نعمة ولا لا أقسم بالله قد حرم الله مئات الألوف من الناس من هذه النعمة يتمنى أمنيات كثير وما يتحرك فيه ولا عضوه وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ماذا قال بعدها وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلاُمْ ويعلم ايش استخدمناها الاعاد فيه ويعلم ايش استخدمناها الاعين فيه ويعلم ايش استخدمناها العقول فيه ويعلم ايش استخدمناها اللسالم فيه وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ وما وَمَا يَعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصِرُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الذِّي كَانُوا فِيهِ إذا أراد الله عز وجل أن يعرف الإنسان قدر أقل النعم عنده فعل سبحانه وإذا أراد الله شيء فعله قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو العليم الخبير سبحانه تعال تفكر في الأشياء الظاهرة تفكر في عينك وفي أنفك وفمك وأذنك فيها خمس سوائل كل سائل مختلف عن الثاني سائل مالح في عينك وسائل حامض في أنفك وسائل حلو في فمك وسائل المر في أذنك. لو شاء الله أن ينغص حياتك يجعل السائد اللي في أذنك في فمك. والله ما تذوق عسل إلا ونقول لك وإيش رأيك تقول مر. والله قادر أن يجعلك ما تذوق شيء إلا مر. طيب اللي في عينك في فمك كان كل شيء عندك مالح. الشاهي مالح. الجو مالح. والحلة مالح وكل شيء مالح جعلك تتلذذ وتفرق بين هذا أشتهي وهذا ما أشتهي هذا من النعيم اللي بيسألك الله عنه وبيسألنا ليه جعل هذا مالح وهذا حلو وهذا مر تخيل لو كان السائل اللي في أنفك في عينك وقلنا لك روح مشوار بالسيارة شو بتشوف؟ ما تشوف لا تشوف شيء طيب السائل اللي في فمك لو كان في أذنك كان ما هنب يلحظة في حياتك من الالتهابات الأذن الوسطى 24 ساعة لو اختلف أي سائل من هالسوائل من مكانه طيب ليش العين تقفل شوي وتفتح عليها طبقة وحدة اللسان عليه طبقتين القلب عليه طبقتين أسنان وشفاة والقلب عليه أضلاع ولحن الأذن ما عليه ولا طبقة ليه العين لو وكلك الله لنفسك أن تتولى تعقيمها بهالملح عندك صيدلية هنا صيدلية مرتب للعين لا يصنع مثله أبدا ولا أحد يقدر يصنع مثله صنع الله الذي أدخن كل شيء الله خالق كل شيء جعل الله عز وجل غدد دمعية تشتغل على مدار الساعة أول ما ترى في العين أي جفاف بدون ما تستشيرك ولا تأخذ رأيك تقفل العين وتفتحها مرة ثانية مسح كامل بالتعقيم هذه المسحة جعلها الله عز وجل مع هذا المسح وهذا الإغلاق إلا أنها تحفظ الصورة فلو تكلمني الآن وأنت رافع يدك وغمضت عيني أعلى منك رافع يدك حتى وأنا مغمض لأن صورتك عندي محفوظة أراد الله حتى فيها التغميضة إنه يحفظ لك صورة ما أمامك الأذن ما عليها طبقات تغفل وتفتح لأن الأذن ما تحفظ الصوت فلو سألت لك قلت لك تروح معي وقفلت إذني مثل عيني وقلت لك نعم أقول له وش قلت صح الع... الأذن لا تحفظ الصوت لو كانت تقفل أذانينا كان أي أتعد ما أسمعه كان المكالمة بالجوال تقعد لها نص ساعة تقعد ساعة كان كل الناس متخانقين وما تفهم؟ عد ما سمعتك وتقفف ما سمعت. طيب لو ما عندك عين يتورط الأعمى كيف يميز ما دام الوجوه لا ما, ما تميز جعل الله سبحانه وتعالى اختلاف الأصوات عشان إذا كلمت الأعمى وأردت أن تخدعه وتقول له أنا فلان يقول لا أنت فلان لأن الأعمى ما يشوف. فأعطاها الله شيء يميز فيه هذه الأحبال الصوتية العجيبة سوف لن ندرك أن نتكلم عن خلق الله عز وجل وعظمته لكن حسبنا من ذاك المحيط العظيم قطرات أعطانا الله عز وجل بين الحنجرة والمرئ أنبو بين خلف بعض الحنجرة في الأمام والمرئ في الخلف جعل الله عز وجل حارس لها إلى أن تموت أو يشاء الله عز وجل أن يجعلك تعاني هذا الحارس شغال ليل نهار بل يشتغل في الشربة الواحدة للماء أو اللقمة الواحدة عمل عجيب وسوف يعلم كل من يسمعني الآن وأنا قبلهم عظمة الله عز وجل في هذا جعل الله هذا العضو الغريب لسان المزمار يتحرك حارس على مكانين أي أكل أو طعام أو شراب يقفل مكان النفس ويوجه الطعام للمريء ثم فجأة وأنت تتكلم واللقمة في فمك يبدأ يحدد بجزء من الثانية أنك تريد تقول الكلمة يقفل مكان الطعام ويفتح لك تتنفس أن تتكلم وتجي اللقمة يلوم سكة مرة ثانية. ما لها عيون لكن إذا أراد الله عز وجل أنه يعرف يعرف وتنسيق بينه وبين المخ المخ يقول لها اللقمة ما زالت في الفم تقدر تفتح له نفس يتكلم المخ يقول لها الآن في لقمة جاية بسرعة كذا عندك جزء من الثاني تعطي نفس تلقى يتكلم ويأكل ويتكلم ويعلج إذا أراد الله عز وجل أن يعلمنا قدر هذه النعمة جعل خلل بصير في هذه العملية وإن تشرب تتكلم، تتسلل القطرة واحدة إلى مكان الهواء يحصل مصيبة في الجسم أول ما تدخل هذه القطرة في مكان الهواء كل الشعب الهوائية في مقدمتها الحنجرة تنظر لهذه القطرة غير مس هذا جسم غريب ما نقدر له يدخل هنا ايش سوي هذه القطرة ما جاءت من بالخطأ ايش يسوي الجسم يرسل كل حساسات في الجسم ترسل للمخ فيه جسم غريب دخل في الحنجرة الان ولابد يطلع الان ترجع الرسائل للمخ يترجمها المخ ثم يرسل رسالة سريعا للحجاب الحاجز أقوى عضلات التنفس وأهمها ثم يأمرها المخفى ينتبق ثم يأمر الله جل جلاله هذا المخفى يأمر لسان المزمار يغلق الحنجرة فيستعد كل العضلات الآن مستعدة تريد إخراج هذا الجسم العريف ثم تشد جميع العضلات حتى تفتح لسان المزمار بقوة ويصير انفجار بالكحة، وتكح كحة تطلع مع روحك عشان يطلع الله القطرة اللي دخلت في غير مكانها. صنع الله الذي أنتقنا كل شيء، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. اللي يفقد هذه النعمة ما يبقى في بيته. ييجي المستشفى يفتح لفتح جراحية من هنا ويوضع له أنبوب في مكان الحنجرة ثم يجعل بالون تتفق البالونة بحيث أنها ما ت ما تأذن لأي شيء يسره. ومع ذلك يتصرف والجيه الالتهابات. من الذي علم نزار المزمار أن يخدمك في الليل والنهار وأنت ما تدري؟ لكن هذا من النعيم الذي سيسأني الله وإياك علي وحناها مركزة وتفكر وشوف كم واحد مفتوح لمشقوق له حشق هنا في الحنجر عنده أنبوب ولا يقدر يتحرك وأخرجه الله من ساعة الدنيا وأخرجه من بيته إلى غرفه معه أربعة أشخاص وما أحد يقدر, يقدر يقدم له شيء الألم اللي يحس أكثرنا أن الألم مصيبة الألم من أكبر النعم على الإنسان وما أعظمه كل خلقه خير وكل تقدير خير سبحانه أحسن كل شيء خلقه لو ما عندك ألم كان مت قبل يومك لو كان القضية بتقديرا بالالتهابات والأمراض وليست والأمر كله لله عز وجل لكن بتقديرات البشر والالتهابات والأمراض كان أصابتك الأمراض اللي بتصيبك بعد مئتين سنة عشرين سنة أصابتك اليوم تخيل لو ما عندك ألم ومشيت في أرض فيها جزاز وما عندك ألم وتقطعت رجليك وما تحس بشيء ورحت ونمت إيش كان بصير فيك بتنزف بتنزف بتنزف لين تموت ولن تبدأ في مشكلة بدال هذه المعاناة غير الجروح اللي من فتحه والبكتيريا والجراثيم كلها تدخل وتدخل من الجرح لمجرى الدم ثم يجيك انتهاف في الدم ثم يخفض الضغط ثم تموت ونخفض الضغط كان وأن جالس الدفة على النار تحت رقيدك وكنت قاعد تصولف ما تدري ثم تفاجأ أني ذيك احترقت لو ما عندك ألم ما أعظمه سبحانه يأتيك الألم فما تسمح لك لقطعة زجاج ثانية تجرحك جرح واحد ثم تنتبه بفضل من الله عز وجل ثم تنتبه للجرح الصغير ثم تعالجه بإذن الله عز وجل فيه مرض عصبي يكون الإنسان فيه ما يحس بأي ألم لو تشوفون صورهم يا جماعة في الكتب الطبية اللي بالاعصاب والله ترتع تقول هذا مو بإنسان هذا شبح هو ما يدري عن نفسه ويبدأ يقطع في شفايفه والله يا جماعة مقطع دي كلها وهو ما يدري يديهم جروه تنزف ما يدري لو شاء الله عز وجل جعلني أنا أو أنت أو أحد أولادنا بهذه الطريقة ولن تملك له شيئا والله لو يجتمع أهل الأرض على أن ينفعوني وإياك في هذا ما نفعوا هذا الألم حساسات تمشي في الجسم من سخرها رب العالمين سبحانه وتعالى بالليل والنهار ثم تفاجأ أنك لمست شيء حار تعرفي شيء يصير لو وكلك الله عز وجل فقط, فقط أن تحمل الرسالة هذه المخ وتوصلها عشان تترجم في المخ كم تأخذ من دقيقة تتنقب تحت رقديك قبل لا توصل للمخ وتنفذ اللي تبغاه تدريش يصير ما أعظم الله ولكن أكثر الناس لا يعلم ولكن أكثر الناس لا يشكرون تلمس حار. الحساسات مثل مباحث شغالة 24 ساعة لا والله لا شيء مثل حلق الله عز وجل شغالة بكل أمانة تمشي حساسات للألم حساسات للحرارة حساسات الضغط، حساسات السكر، دوريات مع الجسم كله على مدار الساعة إلى أن يقضي الله عز وجل موتك أول ما تحس هذه الحساسات بشيء حار ما تتحرك حساسات الضغط ما تتحرك حساسات الحرارة تتحرك حساسات الألم مباشرة إلى المخ تقول المخ هذا وشو؟ فيقول المخ هذه نار ثم يرسل المخ مباشرة رسالة إلى كل عصب أو عضلة تحتاج تتحرك الآن فيرسل العضلة هذه تتحرك والقيد تنقبض ويرسل جسمك يتعكف عشان يخفف الألم طيب أحيانا تكون هنا نار وهنا نار عن يمينك ومن أمامك تفاجأ أن كذا مس الحارة ما تروح يمين للنار الثانية المخ يقول العين انتبه في شيء حوله ولا لا وش أحسن حركة يروح يمين ولا يسار أحسن حركة يروح فوق ولا تحت كل هذا لأن الله عز وجل يريد لأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ولو شاء أن يجعلني وأياكم عني لجعلنا وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا وياكم من الشاكرين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من شاكرين. يرتفع السكر عند كل الناس، وهناك حساسات خاصة بالسكر. جالسة تقيس السكر في كل مكان في الجسم. نحن نقيس السكر من أي مكان، من الأصبع ولا من أصبع الرجل. هذه الحساسات تطوف مع السبب لتر من الدم وتقيس السكر في كل لحظة. ما في مستشفى الدنيا تقيس لك السكر كل لحظة. كل ثانية تقيس السكر كل على كيفك واشرب على كيفك لأن الله إذا أراد أن يحفظ عبد حذره ثم يرتفع السكر أكلت تمر وزوتتك اليوم وكلت حلا وشربت عصير ارتفع السكر بدأت الحساسات تقيس شافت السكر إما أنه انزل من سبعين أو أنه أكثر من مئة واربعين من علمها؟ الله خالق كل شيء إذا رأت السكر بدأ يتجاوز تبدأ تحسب كم من الوقت عندي لين يرتفع السكر باقي خمس دقائق ترسل رسالة للمخ السكر هنا مرتفع نريد وصفة طبية الآن انسولين. يبدأ المخ يحسب القضية كم تحتاج من جوعة الآن ثم يرسل رسالة للبنكرياس أن تفرز إنسولين تفرز له كم واحد عنده مريد سكر يرفع ايده أنا واحد اللي عنده مريد سكر في البيت ارفع ايده او هو عنده ابر كم مرة انخفض السكر وبدأت تحش تنميل في شفائفك كم مرة انخفض عليك سكر ما احد انخفض عليه سكر أبدا من ابر بعد الابرة انخفض عليه وتعب حسب تعب واحد الله يا جماعة كل مرضى المستشفى عندنا ينخفض عنده يأخذ جرعة وتوه متعود يأكل بعد الإبرة لكن جاء مش وطلع بعد نص ساعة ثلث ساعة بدأ ينخفض السكر بدأ تشفيه بترمل بدأ يحس بالهد بدأ يعرق منهم من يموت بعد الخفاء ومنهم من يتشنج ما يعطى أي جرعة يعطى جرعة نزله للطبيعي بين 70 إلى 140 طيب أكل بعد شوي تحلل وتعطيه طيب إذا صام وانخفض السكر ونزل أكثر من 70 رسالة روح المخ ورسالة ترجع للكذف السكر اللي خزناه عندك كسره وطلعيه لنا ويرتفع السكر إذا أراد الله أن يعلمنا ما قدرها النعمة روح الوحدة مراكز سكر وشوف كم يرتفع عندهم وكم ينزل كم مرة حلها الجميتين لأن الله وكله إلى نفسه أو إلى بشر طيب من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن قل من مايكلأكم تأكل اللي تبغى وتشرب اللي تبغى وكل شيء موزون قل من يكلأكم بالليل والنار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون قال ابن القيم كلام جميل كلام قوي لكن لا يفهم إلا من أراد الله عز وجل به خيرا يقول لو أن ملكا عندهم من الأموال ما عنده ومن الكنوز ما عنده ثم جاء بمئة حارس خلوها ألف حارس عنده هناك ثم طلب منهم طلب بسيط بس، قال إذا نمت وحقني أي مكان في جسمي أو أي نملة رقعت على جسمي حقوا المكان هذا لا تخلوني أنزعج وأقوم يقدر ما يدرون قال ولي أن الله لطيف بعباده سبحانه ما يريد أن ينغص عليك أن كل ما أحسست بمكان يحكك لازم تروح تشوف وينها عشان تحك قال فينام الرجل وتنام المرأة ثم يأتي دابة من دواب بالأرض نملة ولا حشرة ثم تقع على مكان صغير في جسم الإنسان قال ثم لا يريد الله أن يكدر على هذا الإنسان نومته قال فيأمر المخ تلك اليد تتحرك إلى مكان تلك الدابة ثم تنزل ثم لا تحك قبله ولا بعده وتحك نفس المكان وهما فتح عيونه لأن الله يريد أن ينغص عليه نومه. قل ما يأكلكم بالليل نهار من الرحمان بلهم عاذ ذكر ربهم عرضون يقول الله عز وجل في هذه المعجزة التي خلق فيها هذا الإنسان رجل جاء من مكان لا يعلمه إلا الله وتربى ثم أراد الأمرأة ولدت في مكان وتربت وانتقلت وتروح من مكان إلى مكان حتى يقدر الله لهذا الرجل أن يلتقي بهذه المرأة في عقد عند الله عز وجل بالزواج ثم نطفة تخرج من هنا وبويضة تخرج من هنا ثم تلتقي البويضة مع النطفة ثلاثمائة مليون حيوان منوي لا يعيش منها إلا واحد كلها تموت في طريقها الهويرة وفي هذا آية البويض وحده وثلاثمائة مليون حيوان منوي يموتون كلهم ما يعيش إلا واحد من مئة وخمسين مليون إلى ثلاثمائة مليون ثم لا يصل إلا واحد وهذا دليل للمرأة إنها ما تكون رخيصة للرجال تتعرف على هذا وعلى هذا وعلى هذا ما يستاهلها إن كانت على هذا الدين إلا واحد ولا يصلها إلا واحد إذا لم تعرف قدر الله تعرفت على فلان والثاني والثالث والرابع فالبويضة اللي ما وعدت بجنة ولا هدث بنار تعلم أنها ما تقبل إلا واحد وإذا أراد الله أو يزوجهم وإذا أراد الله توم هذه المعجزة أسلم فيها بعد توفيق الله جل في علاه العالم الدكتور كيث مور كيث أولمر هذا هو أعلم أهل الأرض فيما نعلم في علم الأجنم كتبه هي التي درس في كل جامعة الطب العالمية كلها الطبعة الأخيرة الثامنة من كتاب ينفذ من الأسواق الطبعة الثامنة أنا رأيتها بنفسي يا جماعة الطبعة الثامنة مكتوب عليها Islamic إديشن. الطبعة الإسلامية السبع الأولى كانت كلها في الظلام الأخيرة كلها مليانة آيات تقول هذا كتاب طبي يدرس يكلية الطب الآن للأجانب وللكفار كتاب اسمها الطبعة الإسلامية لما عرض عليها هذا العالم له كتاب صغير يوزع هنا في بعض مكاتب الدعوة اسمه Brief Illustrated Guidance About Islam كتاب صغير ملون فيه سبعة أو ثمانية لا أذكر الكتاب عندي سبعة أو ثمانية بدرجة بروفيسور كلهم أسلموا بعد توافق الله كل واحد بآية من القرآن وكلهم تشوف أول صفحة تفتحها فلان اسمه الآن بعد الدين عبد الحكيم فلان باسمه الأول واسمه بعد بعد الإسلام هذا العالم لما جوا يسألونها المنصرين في الكنيسة قالوا أنت كل ما جاءت في الهيئة العلمية للكتاب والسنة وقالوا لك هذا شيء صح تقول إي صح أنت مسلم قال لا أنا مسلم لكن إذا جابوا لي معلومة صح أقول صح وهم طالعين قال لهم طبعا كتبها في كتابه قال قلت لهم إذا جاء يوم سمعتم أن كث ألمر اعتنق الإسلام لا تستغربون أراد الله به خيرا وإذا أراد الله بعبد خيرا أوصله إليه وإذا أراد أن يضل العبد والله لن تجد له سبيلا قال الله عز وجل في هذا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُ وَأَبْصَارَهُ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٌ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَعُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا يقول الله عز وجل من, من أردت إضلاله لو أنزل له جبريل يحاول يقنعه ويأتيه جبريل ويكلمه ويقنعه عن الله عز وجل وأخرج له أموات يكلمونه يقوله ترى سوينا مثلك ندمنا وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء شاء الله، ولكن أكثرهم يجعلون. فإذا أعطى الله عز وجل الإيمان لعبد، الأمر له بسيط، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فإذا جاءك خبر أن أحد أسلم، لا تظن أن هذه القضية سهلة. لو لم يهده الله عز وجل لو جمع جبريل والمموات كلهم يتكلمون معه مقتنع وما تغير قلبه ونحن نيأس نقول نصحناه بس ما استفاد ليست لك وليست لي هذا الأمر لله عز وجل ولا يهدي هداية التوفيق والإعانة إلا الله لك هداية الدلالة فلا تعدو قدرك ولا تيأس ما ملكت هداية نفسك وتجد أن أهل الإسلام أكثرهم يفرط في ذيه يأتيه الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم المس بالإزارة ثم تلقاه المس بالإزارة ولا عنده مشكلة مبليس ما عطى شيء واللي قلدهم ما عطوا شيء وكأن الله سبحانه وتعالى كلامه لا ينفذ والله حَاشَاءَ سبحانه وكان أمر الله قدر مَقْدُورًا هذا العالم أسلم من آية واحدة بعد الله عز وجل ثم بدأ يبحث عمره راح كله في علم الأجنة وعلم التشريح العالم الأول الذي بحث قال فرهوه في كندا فرغ من العمل قالوا له احنا نشوف امرأة رجل يتزوجون ثم يطلع لنا كائن عجيب بصير سميع هل أتاعد الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا قالوا لقلعنا وين يجي هالإنسان ايش اللي يشترك بعض بعد ثلاثين أو اثنين وثلاثين سنة من البحث طلع نتائج البحث اللي لانتظرونها قال الجنين يفرزه الرحم ونحن بدون علم وبدون بحث بح أعطانا الله عز وجل هذه العضاء هذه المعجزة العظيمة هذا الكتاب وعلمنا في آية واحدة بحث هذا الرجل اللي يشتغل ليل نهار غرض إنا إننا خلقنا الإنسان من نطفة أم الأمشاج أخلاط يعني بحثك غلط 32 سنة ينسفها القرآن ببحوث متخصصة ينسفها القرآن يقول لا يفرزه الرحم هو من نطفة, من نطفة أمشاج خليط من الرجل والمرأة ثم يأتي بعده يكمل من حيث انتهى هذا ثم جاء كيث ألمور يبحث ثم وصل إلى كتابه إلى مراحل خلق الجنين اسمه Human Development تطور الجنين كتاب لما عرضت عليه طبعا في كتابه وفي كتب التشريح كان كانوا يدرسون الناس في أمريكا وفي كندا كانوا يدرسونهم أن العظام تجي بعد اللحم أن الله يخلق اللحم ثم بعدين يكون عظاما داخل بحوث ودرس الناس والله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيق تاريخك ثم جعلناه نطفة في قرار مكين جعلناه ما جعلته أمه ولا أباه وإلا ما طلع وما خرج للدنيا لو تكفلت فيه الأم والأب ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكنسنا العظام وايش صار اللي قبل العظام وينسف كتبكم اللي درستونها في التشريح فكنسنا العظام لحما ثم ان إنشأناه خلقا آخر صورة موجودة يا جماعة واللي يقدر يطلع عليها على الانترنت يطلع عليها جابوا جنين دجاجة وجنين سمكة وجنين بقرة وجنين إنسان وتتبعوا خطواتهم في مرحلة النطفة ثم العلقة والله العظيم أن تنظروا الصورة وقد ضرت لها ملونة تنظروا الصورة زي بعض كلهم ثم فجأة في مرحلة بدون سابق انذار يطلع الإنسان ويتغير شكله عن الكائنات الباقي ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين بعدها لا تنس نفسك وإن نسيت نفسك ثم إنكم بعد ذلك لميتون كما أخرجتك من لا شيء سأعيدك تضمحل في الأرض لا شيء طيب متنى فاريخ الإنسان كله في آيتين ثم إنكم يوم القيامة تباثون ثم جاءت الآية اللي بعد تذكر القلوب وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ وما وَمَا كُنَّا لِلْخَلْقِ غَافِلِينَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وكل ما ذكر الله عز استواء على عرشه ذكر علمه ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم فيعطيك تاريخك يوم أن لم تكن والدتك ولا والدك يراك ثم يعطيك تاريخك وأنت خرجت ويذكرك أنه يراك وهو العلي العظيم سبحانه وإن كان مثقال أحبة من خردل حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لما تدبر هذه الآيات بدأ الانطلاق من صورة الحج ثاني ثالث أو رابع آية صورة الحج قال الله رابع آية يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث تصديق بالبعث أحبتي ليس تصديقا بأن هناك يوم النصارى الذين لو ماتوا على شركهم لا خلدوا في نار جهنم إن إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنة وموه النار يعترفون أن هناك يوم آخر فالإيمان بالبعث ليس اعترافا بالبعث يعترف به النصارى واليهود ويعترفون ويقولون لن تمسنا النار إلا أيام معزلات هذا اعترافهم بألسنتهم نحن لسان حالا يقول إن هذا مستحيل البعث قاعد تسوي اللي يبغى وتلبس اللي تبغى ويقول اللي يبغى إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم وحده سبحانه فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضعة مخلقة وغير مخلقة لما يا رب لنبين لكم كيس إلمور قال أنا ما أبغى أحد يفهمني الآيات أبغى معاني الكلمات في اللغة العربية ما معنى نطفة لن نتكلم عن كل ما ذكره سنأخذ خطوتين فقط مما جعله الله به يسلم جل في علاه قال ما معنى علاقة العلاقة في لغة العرب ثلاث معاني وكتبها في كتاب واحد اثنين ثلاثة الألف تطلق علاقة على شيء معلق أي شيء معلق سما علاقة الثانية قطعة تختصر قطعة متختصر الثالث علق الماء كائن حي خلقها الله يكون في الماء يقول قلت في نفسي إن ثبت عندي واحد من هالثلاث أشياء سأسلم لو ركب معنى واحد على هالمعاني من المعاني هذه على ما وجدت في بحثي العلمي أسلم تدري العجيب شو أول معنى أخذ شيء معلق صور هذا الكتاب مصور أحبة الصغير نتكلم عنه صور العلقة في مرحلتها وجد أن البويضة حين بعد ما تخصد تعلق في جدار الرحم لو ما تعلقت ما يصير في حمل فقال ذو هلت ما نمت المعنى الثاني قطعة التخثر الدماء وترويه الدم للعلاقة في مرحلة العلاقة أشد ما يكون. تزود كلها مليانة دم. بدأ يبحث عن كائن حي اسمه علق الماء. وهناك وجد أعجب من ما وجد. وفي كتابه صور الثنتين. صور علق الماء، ثم صور العلاقة في مرحلتها. وحطهم جنب بعض. والله إنك تشوف كأنك ماخذ نسخة من هذه وحاطها هنا حتى الخطوط اللي على ظهر على قلماء بعد التكبير موجودة في مرحلة العلاقة والله يا جماعة لو أردتم أرسمها لكم بسمتركم وموجودة عندي من أراد أن يخرج على هذا الكتاب يلقى الصور دي نفس الشكل بالضبط معنى شكل مو مبسهل شكل كأنه شكل حية والخطوط اللي على, على, على ظهر العلاق على ظهر هذا الإنسان المرحلة العلقة بعدها قال ثم من مضغة سأل ما معنى مضغة في لغة العرب أي شيء تلفض وتلقيه أو تبلعه في في مرحلة المرض يسمى مضغة صور المضغة في ذلك المرحلة وحط الصورة الصورة اللي جنبها مش حط توقع حط صورة علك مضغة ثم عض عليه بأسنانة بس ثم صورة أقسم بالله مكان تحفير الأسنان نفس مكان اللي في المضغة والله ما تفرق بين هذا وهذا من علم محمد عليه الصلاة والسلام وما عنده لا ميكروسكوبات ولا عنده ألترا ساوند ولا أجهزة فوق صوتية ولا أشعة من علمه لا ينطق عن الهواء يوحى. لأجل هذا في البخاري يقول ابن مسعود رضي الله عنه دائما يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله هذا الحديث مختلف ما قال فيه قال رسول الله قال حدثني الصادق المصدوق ليه لأن بالعادة يكلمون النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء يقدرون يشوفونها عن السماء أطت السماء وحق لها أن تأط بيننا وبينه وبين الساعة كهاتين في شيء مقاس يشوفونه. أخبرني أن الصادق المصدوق أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوم نطفة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم بعدها في شيء مكتشف العلم اللي هو أنت ينزل ملك من السماء فيكتب أجله متى بيموت ما بعد طلع سبحانك جل في علاك ما بعد طلع مكتوب متى بيموت مكتوب وين بياكل يوم يوم الجمعة إذا عمره سبع سنين وين بياكل بعد خمستاعش سنة وش بياكل حبة الرز اللي بياكلها ما بعد زرعت هناك. كل شيء بدقة مكتوب لما كان هذا الأمر ما يشوف أعطلاب مسعود وما يذي عن الرحم ولا يذي عن نطفل لكن يقول والله إن صادق مدام يقول هو صادق ومصدق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام طيب ليش ما نصدقه نحن بقلوبنا وأفعالنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه في القرآن وَإِن تُطِيعُوا تهتدوا وَإِن تُطِيعُوا تهتدوا لا تقول ما هداني الله وأنت مطيع. تعال يا حبيبي الغالي في تسعة أشهر وأنا وأنت جربنا هذا المسار في أرحام أمهاتنا ثم رأينا أولادنا تسعة أشهر كم وجبة قدمت لهذا الطفل؟ كم وجبة أعطيتها؟ ما تدري عنه أن ما عمره في التسع شهور صح لأنه ما أحد نساه لأن الله كان متوليه داخل ما ترتفع حارت داخل لكن يطلع من أول يوم يصيح أن سيتولى جزء من من أمره في غذاء البشر والبشر ينسون وينامون صاح جائع صاح مريض. صاح بطنه وجعه طيب داخل رحم أمة تسع شهور ليه ما صاح ليه ما صاح قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يمنأ فاك قل للبصيري مشى ويحذر حفرة فهوى بها من دا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا من يقود خطاك قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرضاك قل للمريض شوفي وعوفي بعدما عاجزت فنون الطب من أشفاك وإذا رأيت القمر يسري وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأل من أسراك قل لي وإذا ترى, وإذا ترى شهد المحلى واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى بين دم وفرط من الذي صفاك سيجيب ما في الكون من آلائه عجب عجاب لو ترى عيناك يا أيها الإنسان قل لي من الذي بالله جل جلاله أغراك ما الذي غرنا بالله الكريم سبحانه والله لو أراد الله عز وجل أن تحس بقدر ظفرك اللي ما تحس أن له أهمية بالغة وانقطع ظفرك ذاك اليوم تحس أنك تبي تشغل السيارة يوجعك تبي تلبس ينقشع تحس أنك محتاج هالمكان وانت ما هدري لكن الله حفظه لك تحرك وشماغك تشبك يضب... تتبع... تبدأ الدم ينزف طيب ضفرك هذا سبعين سنة وانتحركه ما في شيء لأجل هذا أحبة الفضلة حتى نختم الموضوع العبرة ليست في عبرة ذكر النعم العبرة في عبرة أن نستشعرها إذا رأيت أولادك في الليل يتنفسون قبل ما تروح لغرفتك بالله اسأل نفسك قل من الذي أجرى أنفاسهم الآن هم نين؟ واسأل نفسك لو أنت تنظر إليهم أربعة يتنفسون، اسأل نفسك لو واحد منهم الآن دخل نفسه مع الطلع قدام عينك شو بتسوي؟ الله إياه وقفت هالوقفة، من تبغاي غرفتك تروح تتوظّع وبتحط راسك في الأرض تقول يا رب إلك الحمد. تتذكر لو لو كان لأولاد إذا ناموا يتوقف أنفاسهم كانت تتعكر حياتنا كلها تلقى الأم جازع عند ولدها خائف الحين بنوم وفيها النوم وهو وهو قايم لا بعدها نام قعدت ساعة وهو وهنايم وجاه النوم شو تسوي تقول الأب تعال وما تلتقيه هو الأب هذه عند عند ذا والابو عند الثاني حياة ملخصة ما ينوم يتصلون لا يناموا رأ فلان بوقف نفسه. طيب من اللي خلاهم يتنفسون؟ من اللي ريحك في غرفتك وأن تاس الله عز وجل هناك وأجر أنفاسهم عشان ما يكدر خاطرك. لكنه قال: ثم لا تسأل الن يوم إذن على ثم لا تسأل يومئذ عن الناي سيسألني الله إياك عن كل حركة بأيدينا وعن كل كلمة قلناها ولن تجد أعظم ولا أرحم ولا أوقف من الله إن سخرت جوارحك بعد إذن الله بطاعة سبحانه وتعالى لأجل هذا تلقاه يحمل ولده وتحمله أقدامه ويحمل ولده وماسك فيديه ولا يشكر الله عز وجل كم غيره ما يتحرك لا يديه ولا رجله وَإِن تَعُدُّوا نَعْمَةَ اللَّهِ لَا تُعْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّا خِتَامَ الْأَحِبَّةِ الْفُضْلَةِ إِنَّمِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٌ أَجْرُ الْعَامِ لِفِيهَا كَأَجْرٍ عليه مِنْكُمْ يَقُولُهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أو منهم يمكن تقصد من اللي بيجون بعدنا المفرطين قال لا بل أي واحد فيهم يأمر ومعروف يكتب له أجر خمسين صحابي أمر معروفنا عن منك ما أعظم الله ما أعدنا قالوا يا رسول الله ممذاك إنا معك ومضحين بأنفسنا وأولادنا منا من قطع مسك راي عشان ما يطيح كله عشان الإسلام جلسنا معك ثلاث سنين نأكل خشاش الأرض أحدهم راح يتبول ثم قال أحسست بخشخشة تحتي ثم أخذت بئدة بها جلد بعير تبولت عليه قال فنظفتها ثم أكلتها بس ما أرجع عن ديني طيب كل هذه التضحيات ويكتب لواحد بعدهم بمئتين سنة وألف سنة أجر خمسين منهم القابض فيه على دينه كل قابض على جمر. هذا الحديث فيه هذا الحديث إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه إعجاز علم النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كلامس الجمر اللي يلمس الجمر واجد لكن تفصيل الكلام كالقابض والقابض على الجمر يحصل عنده أمرين من يعرفها؟ إذا قبضت على جمر ما يصير عندك؟ يصير عندك أمرين ومن جرب هذا بعد توفيق الله لا يعرف معنى هذا الكلام القابض على الجمر يحصل عنده أمرين الأمر الأول أنه من شدة قبضه على الجمرة لا يسمح للأكسجين أنه يدخل فما يزداد اشتعال الجمرة ما هو الدين على تراخي يسمح لنفسه يشوف رجث حرام ولا موقع حرام مرة يرجع هذا بيتعدى لأن بيدخل الأكسجين هالفتن وتشعل الجمر وبدايه يحترق زياد، صح؟ طيب لا الجمر اللي يقول والله إن الدين لا والله ما أقدر أنا صراحة طلعت الدش ولا أقدر أسوي شيء ولا أقدر أغير عبايتي ولا أقدر القابض على الجمر ما يسمح للأكسجين يدخل كل ما جاءت فتنة معاذ الله مباشرة لا تقول بفكر تبغى تعيش صح لا تقول بفكر يجيك عرض يبا وتقول طيب خلاص امهلي من بكرة لا قل معاذ الله مباشرة إنه ربي من منا عرض عليه في خلو ثم قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ما جعلني نائم في المستشفى كان انشغلت أقول يا رب اشفني لكنها أعطاني هل هذا جزاءه سبحانه قابض الجمر الله يسمح لل اوكسوجين يدخل فما تشتعل فالجمرة في اش فيها اش يصير فيها الجمرة ما جاءها اوكسوجين اش يصير فيها تطفي عشان كذا اللي بغت تطفي نار اغمتها اكبتها الامر الثاني الجلد فيه سبع طبقات اللي تحس الألم فيها طبقة واحدة بس طبقة واحدة بس اصبر سعر عشان كذا الأبنة اذا دخلت فيك بهالطول اش تحس فيه ما تحس له بأول نغذة صح وذا لا؟ بعدها باقية في جسمك ما تحس فيها فايش يصير في جلدك؟ الطبقة اللي فيها العلم وحسيت العلم مع ذلك أنت ماسك كل الشيوات جنبك وماسك غاض بصرك. لسانك بيقول كلمة ترجعها تقول استغفر الله لو قلتها تلقاك تدفع ثمنها في الليل تسجد يا رب أغفر لي أحبتي وقتي انتهى فدعونا نختم بغير ما أردنا قبل أذان وأسأل الله سبحانه سدنا وإياكم كل خير وعلى يكون في لقاء آخر لكن في النهاية أذكر نفسي وإياكم أحبة الفضل بنعمة إن استطعت أن تشكرها من اليوم إلى أموت لك أو لأحد من أولادك فافعل وإن استطعت فأسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب معه أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب معه في خلواتنا خاصة يجري في جسم ابن آدم من الدم ستة لتر لن نشكر الستة لتر لو أعطينا ولو عمرنا عمر نوح عليه السلام وعمر آدم لكن نتكلم عن ملي لتر مكعب من الدم يعني ثلاث أو أربع قطرات كل ثلاث أو أربع قطرات كل ملي لتر مكعب من الدم في جسم الإنسان في خمسة مليون لن نتكلم عن الكريات البيضاء ولن نتكلم عن الخلايا الأخرى ولا الكرياتينين ولا اليوريا ولا الأشياء التي بالكلى ولا الكبد ولا الإنزيمات فقط كريات الحمراء في كل مليليتر مكعب من الدم فيه خمسة مليون كرة حمراء لو تدفع ريال على كل كرة يعني كل نبضة قلب لو بغيت تدفع بس حق قطرة وحدة خمسة في الأربع قطوات خمسة مليون ريال تدفعها مع كل نفضة قلب لكل مليتر مكعب كم تدفع بس لن نتكلم عن خمسة مليون خذ واحدة بس على جمع تدري كم داخلها داخلها مائتين وسبعين مليون جزيء مقلبين لو تدفع على كل جزيء مقلبين ريال تدفع 270 مليون ريال على كل نبضة لو تشكل بسكرو واحدة مع كل جزيء هيموجلوبين من 270 مليون أربع ذرات أكسجين صار عندك في الكرل الواحدة مليار ألف مليون يعني مليار وثلاث مئة مليون جزيء هيموجلوبين تنفستها مع النفس الواحد للمللت المكعب الواحد بل للكرل الحمراء اللي من الخمسة مليون في المكعب الواحد. لو لو تدفعها عن نفسك، والله العظيم كان تفقد أعضاءك قدام عيونك واحد واحد. ما سددت يلا. ثم أولادك تشوفوا موتون واحد واحد. توقف إذن. ثم توقف رجلها ثم ما عاد يشوف. دم ما يوصل. بعد هذا الجهد فيها الخلايا وتروح تمر على الرئة وتأخذ الأكسجين، تطلع الكربون، تروح للقلب يضخها للرئة، الكلى تغسلها وترجعها مرة ثانية، العين وعينك ثم بدون أي اعتبار لنظر الواحد لقا... نظر الواحد لقها فيها حرام، بدون أي سب أي اعتبار يتحرك هاللسان اللي وصله الدم بهالملايين عشانك ما دفعت عند بندفع يا هنا يا هناك. أما أن ندفع هنا شكرها أو ندفع هناك ثمن معاصينا فيها وقال النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل مفصل يتحرك فيك في اليوم قم الصباح وحركهم أنت حركوا ترى مو بنت اللي حركتهم 360 مفصل ما حركت فيها واحد والله لو أراد الله أن يجعلك طول حياتك تفكر في تحريكتك وما تحرك مشلولا أن يفعله قال عليه صدقة 360 مئة صدقة في كل يوم عشان أجاه المفاصل. ثم اللطفه العظيم جل جلاله الكريم. قال النبي عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام قل لهم ركعتين الضحى تجز عن ذلك. ركعتين ضحا كأنك دافع أجار ذاك اليوم على حقت المفاصل. أن ما دفعتها اليوم اسأل أي واحد فقد رجليه وأصابه الله بشلل. قل له لو أحر كيدك مرة واحدة. ترفع الفم الكاس ما ولا تنظف نفسك من روحه، وتسجد خمسين سجدة قال أجد مئة سجدة بس تنظف نفسي من روحه، أجد خمسين ونظف نفسي من روحه، وأجد خمسين ونظف نفسي من روحه. طب اللي محدق نفسه بنفسه؟ إن استطعنا أحبتي ما نترك صلاة الضحى فلنفعل، إن استطعنا أن نشكر الله في كل نفس يدخل ويخرج فلنفعل، واذكره كلما ما حرك عينك. واذكره كلما أجرى أنفاسك بتعرف أنك ضعيف بتعرف أنه عظيم أسأل الله سبحانه وتعالى بمور الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يجعلنا وإياكم كما يحب لا كما نحب اللهم اجعلنا كما تحب لا كما نحب اللهم اجعلنا كما تحب ولا تجعلنا كما نحب اللهم يسر لنا كل سبل رضاك يا رب العالمين اللهم يا ربي خذ بنا واصينا إلى كل عمل يرضيك اللهم يا رب أجر على ألسنتنا كل